نصرك الله نصر عزيز هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم وللله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيمًا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 ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا وأبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه, وتوقروه وتسبحوه بكرة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 119. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا 110. قل للمخلفين من الأعراب 111. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون 112. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا 113. وإن تتولوا كما توليتم من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 ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف ايد الناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما واخرى لم تقدر عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا ولولو الأدبار ثم لا يجدون ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ولَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَن أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَثُرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَحْفُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنَّ تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيالوا عذبا الذين كفروا منهم عذابا أليما اذج على الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسول مريئا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين آمين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلمو فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره, ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار وحماء بينهم